أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الافلام لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيموا الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ من رسول إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ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 لقالوا إِنَّمَا سكرت أَبْصَارُنَا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين waqafidnaaha min kulli shaytanir rajim illa man istaraqa as-sam'a faatba'ahu mubin وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا من كُلِّ شَيْءٍ موزون وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وَأَرْسَلْنَا الرياح لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا وما وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ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 وإذ قال ربك لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خالق بشرا من صَلْصَالٍ من حمأ مسنون فَإِذَا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين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 قال رب فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم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 قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فَمَا قال فما خطبكم أيها المرسلون قَالُوا المرسلون أُرْسِلْنَا قالوا قَوْمٍ مُجْرِمِينَ قوم مجرمين Illa al-Luṭ, inna lamunajūhum ajmā'in, illa mra'tahu qaddarna, inna hāl min alghabirin, fālamma jā al al-mursalun. قال انكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق وانا لصادقون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 أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليةها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتأملين وإنها لبسبيل قيم ان في ذلك لا للمؤمنين وان كان اصحاب الايكه لظالمين فانتقمنا منهم وانهم ما لبا اماما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 إنهم ولا تحزن عليهم وخفّ جناحك للمؤمنين وقل إنن أنت ذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين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 واعبد ربك حتى ياتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون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 والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله السَّبِيلِ السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أَجْمَعِينَ أجمعين والذي أن 119. من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون 110. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات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 وماذا رألكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون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 وَإِن وإن تعدوا اللَّهِ الله لا تحصوها اللَّهَ الله لغفور رحيم يَعْلَمُ والله يعلم ما تسرون وما تعلنون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 وَإِذَا قِيلَ لهم ماذا أَنزَلَ ربكم قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ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 للذين أَحْسَنُوا في هذه الدنيا حَسَنَةٌ ولدار الْآخِرَةِ خير ولنعم دار المتقين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 الذين توفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون هل ينظرون الا انت 129. ويأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رسولا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فمنهم من هَدَى اللَّهُ ومنهم من حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةٍ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ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 وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون 125. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون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 ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السوء وَلِلَّهِ المثل الْأَعْلَى وهو العزيز الحكيم وَلَوْ يؤاخذ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْهَا من دَابَّةٍ ولكن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٍ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 وَإِنَّ لكم في الْأَنْعَامِ لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين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 من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدت ورزقكم من الطيبات أف بالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا من السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا لا 124. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أَحَدُهُمَا أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أَيْنَمَا يوجهه لا يَأْتِ بخير هل يستوي هو ومن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ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 والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود عن عم بيوت تستخفونها يوم ضعلكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشجارها أثاث ومتاعا إلى حيد والله جعل لكم من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 فإن تولوا فَإِنَّمَا عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وَأَكْثَرُهُمُ الكافرون ويوم نبعث من كل أمة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 وَإِذَا رَأَى الذين أَشْرَكُوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إِنَّكُمْ لكاذبون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 ويوم نبعث في كل أُمَّةٍ شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء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 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِضُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ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 وَلَيُبَيِّنَنَّ لكم يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كنتم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولكن يُضِلْمُونَ من يشاء ويهدي من يشاء، ولن عما كنتم تعملون.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 117. لنجزينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 118. فإذا غرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم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 Wa in de badalna, aya bimayun,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 ذلك بانهم مستحب الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم اولئك هم الغافلون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 وضرب الله مثلا قرية كانت آمِنَةً مطمئنة يَأْتِيهَا رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بِأَنْعُمِ الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون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 انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم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 ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العلي العظيم